افاطمه لا خلت الحسن مجدل وقد مات قد شان بشطيفراتي لله طمت خدفاطم عندو وجريت دمع العين في الوجناتي لأخلت العزيز حسين يزاهرة جدلت الطمين والرأس بالعشرة لأخلت العزيز حسين يزاهرة جدلت الطمين والرأس بالعشرة يا مظلوم يا ابن سهر ثلتي <تصفيق> عزيزك حافر بتربان ذا ومن الهجير وميت وعطشاه مرصص بالحوافر والقلب لهف سالة دموعي تسير ولالتي علمها دبحزن بالليل لو شفتي بالأعمة رفال خالي زهر وياح طحتي بحرة الغبرات للغبره وبنات تحوم من حاله تلو ذمني الفزع بحما مزهوله وعليها طريح الفلات الداله يما حسين لعنك تصد وجوب بدر هاشم صريع وما عليه تفوت ويما حسان دن ما احلى الوجه ما ذروف الحسن حمر ويا بغلو سلام ويقول يا عباس جاوبني يا بوفاضل يا تاجي راس قوم وشوف عادت خدرك الأرجاس حقيلة تهاشم بهالحال تنتظر يا